خمسة استمع إلى نطق حرف الخاء بالصوائت القصيرة في الكلمات الآتية ثم لاحظه خا خو خي دخن سخار خلق يمخر خبر رسخ فخر يطبخ XARACA